هذا ما يسمع عندي يدي هذا أبونا مجرورة في <تصفيق> مدروقس مدروقس في مدروقس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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وأيها الأفاضل بدأنا في الدرس الماضي في باب عظيم مكمل لما مضى من أبواب في حقوق المسلمين بعضهم على بعض قال رحمه الله باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء ووقفنا على الحديث التاسع والخمسين بعد المئتين قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها رواه مصلب وقريب من هذا المعنى رواية البخاري من حديث أبي غريرة وفي الصحيحين أيضاً قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدكلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي رحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها من فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلق أحدا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِيُّ لَهَا خَلْقًا هذا الحديث العظيم فيه فضل ضعفة المسلمين ومساكينهم وما لهم عند الله من القرامة والجنة في الآخرة وفيه بيان أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار قال عليه الصلاة والسلام احتجت الجنة والنار وفي الرواية الأخرى تحاجت الجنة والنار أي تجادلتها وتخاصمتها وأقامت كل واحدة منهما حجتها أقامت حجتها على الأخرى وهذا فيه جواز المناظرة وأنها مشروعة لإظهار الحق فيه جواز المناظرة وأنها مشروعة لإظهار الحق من تجادل مع من أسألكم الجنة مع النار هل الجنة موجودة الآن أم لا وهل النار موجودة الآن أم لا لا شك هذا فيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن وقد دل على هذا الكتاب والسنة وإجمع وأنهما لا يفنيان أبدا أما الجنة فقال الله عز وجل عنها أعدت للمتقين والذي أعدت موجودة وقال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وقال عن النار أعدت الكافرين وقال أن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وقال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا وأما السنة فكثيرة أيضا من الحديث المشهور المتقدم معنا لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها وفيه أيضا لما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها وعند البخاري اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسي نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير وفيه أيضا إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ومن كان وإن كان من أهل النار فمن أهل النار وقال عليه الصلاة والسلام الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء وجاء في الصحيحين في حديث الإسراء قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ قباب اللؤلؤ وكذبان اللؤلؤ قال ابن العز رحمه الله في التحاوية قال اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت إنشيوها الله يوم القيامة وهذا القول باطل رد للكتاب والسنة وأما عدم الفناء والبقاء الأبدي فأما الجنة فقال ابن عز رحمه الله فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيت فهذا مما يعلم بالضرورة والأذلة على ذلك كثيرة جداً في الكتاب مثل قول الله عز وجل عطاء غير مجذوذ أي غير مفتوء أكلها دائم وظلها إن هذا لرزقنا ما له من نفاة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجي وقال عليه الصلاة والسلام من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلط ولا يموت رواه مسلم ولم يقل بفناء الجنة إلا الجهمية هذه فرق والفرق لكل قوم وارث ومن كثرة الشبه التي تثار في هذه الأيام لا بد من تفصيل في أمور العقيدة وأما النار فالصحيح المقطوع به عند أهل السنة أنها لا تفن أيضا قال الله عز وجل إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وقال ولهم عذاب مقيم وما هم منها بمخرجي وجاء في الصحيش في حديث ذبح الموت يؤتى بالموت كهيئة كبشل بين الجنة والنار ثم ينادي منادل ويعرفهم ويعرفهم على الموت ثم يُذبح فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت وفي صحيح مسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون قال فقالت النار فيه أن الجنة والنار يتكلمان والراجح الذي عليها للسنة أنهما يتكلمان بلسان المقال يتكلمان بلسان المقال والتكلم عما يكون بلسان المقال عما يكون بلسان الحال تعلم من حال أنه يريد كذا هذا ليس بلسانه والتكلم بلسا بلسان المقال أي أن لها لسانا تتكلم به قال ابن حجر قال النووي هذا الحديث على ظاهره وأن الله يخلق في الجنة والنار تمييزا يدركان به ويقدران على المراجعة والاحتجاج ويحتمل أن يكون بلسان الحال ولكن الصحيح بلسانه المقال. وقال الشبع الثيمين رحمه الله هذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها حتى وإن استبعذتها العقول وقال الإنسان كيف تتحاج الجنة والنار وهما جمادان فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأخبر وقد أخبر سبحانه وتعالى أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها تخبر بما فعل على ظهرها قال والألسل والأرجل والجلود كلها تشهد مع أنها جمات بل هذا حصل في الدنيا الحجارة كانت تسبح والطعام كان يسبح ويتكلم بين يده النبي عليه الصلاة والسلام وكان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قالت فيه الجبارون والمتكبرون فيه أن التجبر والتكبر من أسباب دخول النار ومن صفات أهل النار في الجبارون والمتكبرون فيه أن التجبر والتكبر من أسباب دخول النار ومن صفات أهل النار والمتجبر والمتكبر قال ابن حجر قيلهما بمعنى أي بمعنى واحد يعني المتجبر هو المتكبر وقيل المتكبر المتعاظم بما ليس فيه يرى نفسه أعلى من الناس مع أنه مثل الناس قال والمتجبر الممنوع الذي لا يوصل إليه يعني يمتنع عن الناس أو يمتنع عن الناس بحيث لا يستطيع أحد أن يصل إليه وقيل الذي لا يكتريث بأمر وقال الشيء من رحمه الله الجبارون أصحاب الغلغة والقسوة والمتكبرون أصحاب الترفع والعلو الذين يغمطون الناس ويردون الحق وهذا هو الأصوات الجبارون هم أصحاب الغلظة والقسوة نقول متجبر فيه جبروت غلظة والمتكبرون أصحاب الترفع والعلوم الذين يغمطون الناس ويردون الحق وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكنهم هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قال القرطبي الضعفاء جمع ضعيف يعني به الضعفاء في أمر الدنيا وهذا يشمل الضعيف في نفسه والمستضعف من غيره ومساكينه جاء في رواية البخاري وسقطهم والمسكين الفقير قال ابن حجر أي المحتقرون بينهم الساقضون من أعينهم لا يرون لهم مكانا ولا يعتبرونهم بشيء فكأنهم لا يوجدون من شدة سقوطهم من أعين هؤلاء قال هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس وبالنسبة إلى عند الله هم عظماء رفعاء الدرجات فهذا فيه أن ضعفاء المسلمين في الدنيا ومساكينهم وسقطهم لهم شأن ومنزل عند الله ورفع في الجنة فالشأن شأن رفع رفعة الله عز وجل للعبد وكرامته له وحبوره في آخرته فقضى الله بينهما أي حكم سبحانه بينهما وبين سبب اختصاص كل منهما بما فيها قال إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء إنك الجنة رحمتي يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الله فالجنة دار رحمة الله وليس الصفة من صفاته لأن الجنة مخلوقة رحمتي أي دار رحمتي الدار التي أرحم فيها عبادي قال الطيبي رحمه الله سماها رحمة لأن بها تظهر رحمة الله كما قال أرحم بك من أشاء وإلا فرحمة الله من صفاته التي لم يزل بها موصوفا فالرحمة هنا مخلوق لأن الجنة مخلوقة وصفات الله عز وجل قائمة بذاته غير مخلوقة فالجنة خلقها الله برحمته ليرحم بها عباده فكانت رحمتي قال وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء في الرواية الأخرى لم يضفها الله عز وجل نفسه فقال إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من أي دار عذاب الله عز وجل نعوذ بالله منها يعذب بها من شاء ممن استحق العذاب كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ولكليكما علي من أهاب لابد للنار أم تمتلئ ولابد للجنة أم تمتلئ والله تكفل بذلك وأوجب على نفسه أن يملأ الجنة وأن يملأ النار كيف تملأ الجنة وكيف تملأ النار تقدم معنا في رواية البخاري فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط, قط فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا يعني النار لا ينشئ الله لها خلقا فالله لا يعذب أحدا بظل فيملأها بزويها وأما الجنة فيبقى فيها مكان فينشي لها خلقا تفضلا منه ورحمة بهم وفي رواية فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول قط قط قط فهنالك تمتلئ وفي روايه لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزه فيها قدمه فتقول قط قط, فتقول قط, قط عزتك ويزوى بعضها الى بعض متفق عليه وفي رواية لمسلم فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول قط قط وفي رواية أما النار فيلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يأتيها الله فيضع قدمه عليها فتزوى فتقول قدي قدي أما الجنة فينشي, فينشي الله لها ما يشاء جهنم نعوذ بالله منها لا يعلم ساعتها إلا خالقها جل في علا يلقى فيها أهلها أفواجا أفواجا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير وبعث النار في أرض المحشر من كل ألف تسعمائة فمن كل ألف يساق إلى النار تسعمائة ويلقى فيها الحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ويقالوا إن الحجارة لم تزل موجودة فيها والله أعلم وإما يلقى فيها مما يدل على سعتها الشمس والقمر كم سعة الشمس كم حجم القمر جاء في الحديث الصحيح الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة وليس معنى ذلك أنهما يعذبان لأن الله عز وجل لا يعذب من أطاعه من خلقه كما قال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوب والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فأخبر أن عذابه يحق على غير من كان يسجد له سبحانه في الدنيا وللعلماء في إلقائهما في النار محملان إثنان إما أنهما من وقود النار قال الإسماعيل لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما فإن لله في النار ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذاباً وآلة من آلات العذاب وما شاء من ذلك فلا يتكون هي معذبة إنما هي آلة تعذيب والمحمل الثاني أنهما يلقيان فيها تبكيتا لمن كان يعبدهما في الدنيا من غير الله قال الخطابي رحمه الله ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلا قال الباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة تحت الحديث المتقدم قلت وهذا هو الأقرب إلى لفظ الحديث ويؤيده أن في حديث أنس عند أبي يعلى كما في الفتح يعني هذا حديث بيعلى حديث أنس عند بيعلى نسبه إلى بي بيعلى ابن حجم ليراهما من عبدهما ولم أرها في, في مسنده أي هذه الرواية لم أرها في مسند أبي يعلى وأنا بحث عنها أيضا بالكمبيوتر لما أجدها أيضا والله تعالى ولكن هناك دلالة أخرى على هذا المعنى أيضا في الصحيح. يعني لتبكيتي من كان يعبدهما وقد ثبت في الصحيحين قال يجمع الله الناس يوم القيامه فيقول من كان يعبد شيئا, كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الطواغيط الطواغيط حتى تبقى هذه الأمة وكل هؤلاء يتبعونهم إلى النار ثم تبقى هذه الأمة ولكن لا يمنع الحمل على جميع ما ورد يعني يكونان وقودا ويكونان تبكيدا والله أعلم وهذا فيه ذلال أيضا على ساعة جهنم وذلك هي تقول هل من, مزيد؟ هل من مزيد أي تطلب الزيادة فلا تمتلئ ولا يظلم الله تعالى أحدا فيدخله النار بلا ذنب فيضع رب العزة فيها رجله هذه رواية في الصيحين. عليها قدمه وفي هنا بمعنى على في هنا بمعنى على مثل قول الله عز وجل لأصلبنكم في جذوع النخر أي على وقوله يضع يدل على أنها القدم المعروفة الموصوفة لأنها هي التي توصف بالوضع فالموضوع هو القدم والواضع هو رب العزة جل فعلها والتعبير برب العزة هنا لأن المقام مقام عزة وغلب وقهر والقدم تسمى رجلاً لأنها تقدم فالرجل هي القدم قال فيزوى بعضها إلى بعض أو فينزوي بعضها إلى بعض أن ينضم بعضها إلى بعض لعظمة قدم الباري جل في حلها حتى تقول قط قط أي حسبي حسبي قد اكتفيت لا أريد زيادة فهذا فيه دلالة على سعة النار وعمق قعرها بحيث تسع كل عاص كافر ويلقى فيها الشمس والقمر ويتطلب الزيادة هذا تحذير شديد من النار نعوذ بالله منها وفيه دلالة أيضا على أن الله تعالى رجلاً وقدماً حقيقياً لا تماثل أرجل المخلوقين وهي من الصفات الالهية نؤمن بها كما أخبر رسولنا عليه الصلاة والسلام ونسلم الأحاديث لأن الإسلام قنطرة لا يعبر إلا بالاستسلام والذي عليها للسنة أن لله تعالى قدما لما ثبت عن ابن عباس وأبي موسى أنهما قال عن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض الكرسي موضع القدمين الكرسي موضع القدمين وسع كرسيه وكرسيه موضع قدميه جل في علا وصفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه نثبتها ونؤمن بها بلا تحريف ولا تعطي ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف لأن نفي الصفات تعطي وتمثيلها تشبيه فمن عطل يعني نفى الصفات ليس له يد ولا رجل ولا يسمع ولا يبصر هذا يعبد عدما قال علماء المعطلة يعبدون عدما والممثلة يعبدون صنما تخيلوا شيئا في أذهانهم وصوروه وجعلوه ربهم لأن من صفات العدم أنه لا يسمع لا يبصر لا يرى لا يعلم هذه صفات العدم ليس صفات كمان وصفات الله عز وجل صفاته كمان فمن شبه الله بخلقه فقال سمعه كسمعه وبصره كبصري فهو يعبد وثنى وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك عقل البشر أيها الأفاضل لا يدرك كنها الله عز وجل ولا كنها صفاته ولذلك الكيف مجهو فإذا قال لك المعطل كيف يضل الله فقل كيف هو لأن الصفات فرع عن الذات وقد جاء رجل لإمام مالك عليه رحمة الله فقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى فنكس رأسه حتى علاته الرحضاء العرق ثم رفع رأسه رحمه الله ورضيعا فقال الاستواء معلوم يعني معلوم في اللغة والله خاطبنا بهذا الكتاب المبيد وأمرنا بتذبره ليس فيه طلاصب ليس فيه معاني لا تعرف سواء ما تعلق بالصفات أو بالأحكام أو بالأخبار ونحو ذلك قال الاستواء معلوم لأن الاستواء معناه العلوم والكيف مجهول لأنك لا تستطيع أن تدرك ذلك لأن الله أخبرك عن صفاته ولم يخبرك عن كيفية صفاته عقلك قاصر ولذلك جاء رجل إلى أحد العلماء يسأله عن الصفات فقال له دعك من هذا وأخبرني عن ملك له ثلاثة أجنحة الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء قال عليه الصلاة والسلام جبريل له ستمائة جناح سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض قال أخبرني عن ملك له ثلاثة أجنحة هل يستطيع عقلك أن يركب الجناح الثالث ثم يصفه ما يستطيع العقل العقل قاصر قال استوى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بذع أي السؤال عن الكيف بذع وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج العباد الله عز وجل عنهم ولا يحيطون به علما أخبرنا نبينا بل أن أهل الجنة يرون ربهم في القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال نبينا إنكم سترون ربكم عياناً والحديث متواتر أي بأعينكم ويرحمكم الله كما ترون هذا القمر لا تضارون لا تضامون في رؤيته وأخبر قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الأبصار طراه في الآخرة ولكن لا تدركه لأنه الكبير المتعان ولا يحيطون به علما الإدراك الإحاطة من كل وجه هذا لا يمكن للبشر أما الرؤية فممكن ولذلك أصحاب موسى لما لحقهم فرعون قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما تراء الجمعان أي رأى بعضهم بعضا قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي نفى ماذا؟ نفى الرؤية ولا نفى الإدراك؟ نفى الإدراك فلما تراء الجمعان رأى بعضهم بعضا قالوا إنا لمدركون محاطم بنا قال كلا فقل ما قال الله عن نفسه نؤمن به على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام لأن الصفات فرع من الذات فإذا كنت لا تعرف كنها ربك فهكذا لا تعرف صفات جل في علا وقاعدة أهل السنة في باب الصفات قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ليس في الصفات إنما نفي أن يكون شيء من الصفات مثل صفاته جل في علا لأنه أثبت قال وهو السميع البصير فقل هو سميع ولكن ليس مثل سمعه شيء بصير ليس مثل سمع بصره شيء لأنه له الكمال المطلق جل في وله وهكذا له رجل ليس مثل رجله شيء وله وجه موصوف بالجلال والإكرام ليس مثل وجهه شيء لأن الإثبات لا يقتضي المشابهة إذا قتلك رجل وللكلب رجل أجلكم الله لم يشبهك بالكلف كل يليق به ولله المثل الأعلى جل في علا فلا تضرب لله الأمثال جل في علا فإذ الصفات لا يقتضي التشبيه أبدا فمن الضلال أن تشبه الله في صفاته بخلقه وإذا قال الله عز وجل عن أهل النار تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فمن سوى الله في صفاته بخلقه فهو في ضلال المبي فلله المثل الأعلى كامل في أصمائه وصفاته وأفعاله والبشر لا يحيطون به علما تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله كما جاء في الحديث بل قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة كم السعاء السماوات السبع بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة ما والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلا قال ابن, مسعود قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يصفى واحداً من حملة العرش من الملائكة. يعني البشر لا يستطيع تخيلون العظام. يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. عنقه منثنية تحت العرش. قد مرقت رجلاه الأرض السفلة. كم الطول؟ كم الطول؟ بين كل سماء وسماء كم مسافة خمسمائة عام والسم كل سماء خمسمائة عام هذا الملك عنقه منثنية تحت العرش قد ملقت مرقت رجلاه أي في الأرض السفلة ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام يقول ذلك الملك سبحانك ما أعظمك فيقول الله ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا ولذلك من لم يعرف قدر الله حق قدره أشرك به جل في قد قال ربنا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركوه سبحان ربنا وتعالى فالبشر قاصرون وعقولهم قاصرة ليس عليهم إلا الإيمان والتسليف آمنت بالله على مراد الله وأمنت برسول الله على مراد رسول الله إذا قال الله شيئاً عن نفسه وأثبته لنفسه نثبته كما, أش... كما أرى ولا ندخل فيه عقولنا ولا نتفلسف تواتر الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيأتي متفلسف يقول الليل يتغير في الأماكن كيف نقول هذا لا تقس بحقلك وتدخل عقلك فيما لا يدرك تعالى الله عما يقول الظالمون علو وكبيرا قال فيزوى أو فينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلق أحدا هذا فيه إثبات فضل الله بحيث لا يعذب أحداً بغير ذنب وما ربك بظلام للعبيد ولذلك ملأها بزويها بخلاف الجنة قال فإن الله ينشي لها خلقاً نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهلها قال النووي رحمه الله في هذا الحديث دليل على عظم سعة الجنة فقد جاء في, فقد جاء في الصحيح أن للواحد فيها مثل الدنيا وعشرة أمثالها ثم يبقى فيها شيء لخلق ينشئهم الله تعالى يعني الواحد في الجنة له ملك كبير أقلهم منزلة من له مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا هذه الأرض الواسعة للواحد فقط أدنى أهل, أهل الجنة منزلة فإذا كان كل أهل الجنة لهم هكذا ثم يبقى في الجنة سعر وزيادة حتى ينشئ الله عز وجل خلقا من خلقه يخلقهم يدخلهم الجنة فضلا وكرما منه سبحانه وتعالى فهذا يدل على عظم ساعة هذه الدار دار الكرامة نسأل الله عز وجل اجعلنا والمسلمين من اهلها كم مقين ها شكرا وعن نبيه رراء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضه متفق عليه إنه لأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضه فيه أن الإنسان لا يعظم عند الله بجسمه وذلك أن الجسم إنما يأتي من كثرة اهتمام بالدنيا فالسمن في الغالب من كثرة الأكل وكثرة الأكل يدل على كثرة المال والغنى فدل على أن هذه الأمور ليس لا اعتبار ولا وزن عند الله تعالى فعلى المسلم أن يهتم بما يثقله ويثقل موازينه عند ربه في الآخرة وذلك بتنعيم قلبه بالعمل الصالح وامتثار ما جاء في الكتاب والسنة ولا يجعل ميزانه جمال الأجسام ففيه فضل فقراء المسلمين وأن لهم وزنا عند ربهم عز وجل ونذلك في المسند وغيره لما ضحك الصحابه من دقه ساقي المسعود قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما اثقلوا في الميزان من أحد والذي نفسي بيده لهما اثقلوا في الميزان من احد قال انه لا الرجل السمين العظيم يوم القيامه قال ابن حجر وفي روايه ابن مردوي من وجه آخر عن أبي هريرة الطويل العظيم الأكول الشروب أن يأتي من كان حاله في الدنيا هكذا والسمين كثير اللحم والشحم والعظيم كبير الجسم لا يزن عند الله جناح بعوضة قال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وازنع هذا في آخر الحديث في البخاري ومسلم إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا من القائل اقرأوا قال ابن حجر القائل يحتمل أن يكون الصحابي أو هو مرفوع من بقية الحديث ابن حجر لم يترجع عنده شيء هل هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أم من قول الصحابي ولذلك أسقطه النووي رحمه الله هنا في وهذا فيه دلالة قول لا يزن عند الله جناح بعوضة فيه دلالة على إهبات الوزن يوم القيامة ولذلة على ذلك كثيرا أرى ربنا ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام في مسلم والحمد لله تملأ الميزان وقال أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن وقال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض وسعات يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت ومذهب أهل السنة في الميزان أنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان كما جاء في الأحاديث وهذا هو الظاهر لفظ الميزان في لغة العرب قال ابن عباس للميزان كفتان ولسان أما الكفتان فحديث البطاقة قال فطوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فدل على أن الميزان له كفة وعلى هذا إجماع السلف وخالف المعتزلة فنفوا حقيقة الميزان وقالوا المراد به العدل لأن الأعمال أعراض لا تزل وهذا باطل من جميع الوجوه باطل لمخالفة للنصوص الثابتة في الكتاب والسنة وباطل أيضا في قولهم لأن الأجساء الأعمال أعراض فلا توزن الأعمال تأتي من قيامة الجبال وتشاهد والموت عرط يؤتى به فيثبح والذي يزن في الميزان ثلاثة أشياء العامل ودليل هذا الحديث وهذه الآية فلا نقيم له يوم القيامة وزنا يأتي الرجل السميل العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله وهكذا حديث ساقي من مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد فذل على أنها توزن ومن ذلك الأعمال كما تقدم الحمد لله تملأ الميزان ولو وضعت فيه سماوات الأرض لو ولكن الحمد لله تملأه معظم الذكر وقال عليه الصلاة والسلام كلمتان الحمد لله حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله ومحمد سبحان الله العظيم وميوزاً أيضاً الصحائف كما في حديث صاحب البطاقة فيضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فالصحائف الأعمال يصاحب رجل من أمة يوم القيامة فيمشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد للبصار فيقال عبدي أتنكر من هذا شيئا فيقل لا فيقال أظلمك كتبتي الحافظون فيقل لا فيقال, فيقال ألك عذر ألك حسن قال فيهاب الرجل فيقل لا فيقول الله عزيزي بلى إن لك عندنا حسن وإنك لا تطلب اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تضلب فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال عليه الصلاة والسلام فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يدخل مع اسم الله تعالى شيء وهذا فيه فضيلة تحقيق التوحيد لأن كل موحد عنده هذه البطاقة ولكن ليس كل أحد بطاقته تفعل بسيئاتي هكذا وذلك قال عليه الصلاة والسلام حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وبه شيئا نكرة في سياق النفي تعم كل شرك وحق, الله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال لا يزن عند الله جناح بعوضة قال النهوي رحمه الله أي لا يعدل أي لا يعدلها في القدر والمنزلة من كان لا يعدل جناح بعوضة في الوزن والقدر ما قدره قال أي لا يعدلها في القدر والمنزلة أي لا قدر له وفيه ذن مسماً ونقف عند هذا أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد هنا تنبيه في الدرس الماضي جاءني سؤال عن هل ورد وعيد في ترك المرأة إرضاع ولدها قلت صحيح لا أذكر أو لا أعلم أن في حديث صحيح ونبأه لي بعض الأخوة الأفاضل أن هناك حديث صحيح ولكن الإنسان ينسى جاء عند ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، والبيهقي، والطبراني، وفي السلسلة الصحيحة في حديث فويل، حديث بأمامة قال ثم انطلق بي فإذا بنساء تنهش تضيهن الحيات قلت ما بال هؤلاء قيل هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن وهذا مختلف في حمله عند العلماء رحمهم الله منهم من يحمله على حين يتعين الأمر حين يتعين الأمر بحيث مثلاً يحدث فراق وتطليق للمرأة ثم عندها ولد مرضع وليس عند الأب من يرضعه فترميه عليه هذا فيه وحيد شديد وعلى كل حديث فيه وجوب إرضاع المرأة لولدها أن بعض النساء تريد أن تحافظ على رشاقتها فتقطع الرضاء هذا خطأ كبير لا يصلح هذا وقد تدخل في هذا الوعيد نسأل الله سلامة للجميع عشر يقول إذا قام أحد العلم بالتسجيل لشيخ يمنع تسجيل درسه هل يأثم وهل هذا من أخلاق طالب العلم ليس من أخلاق طالب العلم لابد أن يستأذن شيخه فإذا لم يأذن له لا يفعل هذا الأمر نعم تسجيل طيب. طيب كثير من مشايخه كانوا يحرجون على التسجيل ثم فاتهم خير كثير فنذبوا على ما فاتهم لم يسجلوا الإنسان لا يبقى في شبابه ونشاطه والخطأ يستدرك يقول عندما يأتيني المرض توسوس لنفسي بالموت وأخاف من الموت هل هذا من ضعف الإيماء؟ كلنا نخاف من الموت كلنا نخاف من الموت ما في أحد؟ إلا وهو يكره الموت وجاء تفسير هذا في الحديث أن الإنسان إذا حضره الموت جاءت البشرة فتمنى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فقال عايشة كل يكره الموت قال ليس ذلك ليس هذا الكراهية الطبيعية ولكن الإنسان لا يجوز له أن يذهب به الشيطان إلى حد الوسوسة والإنسان إذا كان في الحياة والنشاط عليه أن يغلب جانب الخوف فإذا حل به المرض ونحوه يغلب جانب الرجاء ولا بد في الحياة من خوف ورجاء يقول اذا اختلف الزوجان في حضانه الاولاد فمن احق بالحضانه تحكم المحكمه يقول هل من دليل على تحديد سن تخير الولد بين والدي بسبع سنين ام لا في, في, في أدلة لا أذكرها الآن في أدلة والعلماء يفرقون بين الذكر والأنثى وبعثهم يجعلوها في حد التخيير يخير لأن في أحاديث وقعت للنبي عليه وسلم فخير من يختار يقول بفضل الله رزقت بولد أصلا الله يجعله بارا مباركا ولقد عققت عنه وبعدها أدركت أنها لم تكن في اليوم السابع فهل تجب علي عادة العقيقة أم أنها اجزاء اجزاء لله الحمد كيف تكون حياه الموتى ما ادري ما ما السؤال ما فهمت السؤال الاحتفاظ بالصور للذكرى سالت هذه ولما يشددون فيها ماذا تعني كلمة شاطر شاطر في عرفنا يعني تعتبر شخص مشتهد يذاكر جيد يحفظ في شطارة هذا عرف الناس وعرف الناس معتبر يقول انا شاب استقمت حديثا وهذا اول دروس لي فما توجيهكم استمر قل أمنت بالله ثم استقم. هكذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام. اجتهد وصا وصاحب الصالحين. يقول ماذا صاحب المتدئين في طلب العلم وما الكتب التي تنصح بها. إذا وجدت درسا قائما الحق به. وإلا تحفظ قرآن تحفظ أحاديث خاصة كتب الصغيرة في العقيدة في الصلاة في الوضوء ونحو ذلك. آخر سؤال. هذه سئلة في قولي في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة فهل خمسين ألف سنة على سرعة مرور هذه الأيام كيف بكم إذا جمعكم الله كما يدمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة ثم لا يباليكم الله باله هكذا جاء بالحديث وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ويدخل فقراء المهاجرين قبل أغنيائهم بنسبه 500 عام حياته الاخره لا تقاس بالدنيا ولكن نسال الله عز وجل ان يهون علينا المواقف تزكم الاخره سبحان الله اللهم انزف شج الليل